وَالسَّلَامُ فِي اللَّهِ وَالْكَرَمُ فِي اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا إِنَّ اللَّهَ يقتانون أنفسهم ولا تجابي عن الذين يقتانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان قوانا يستقون من الناس ولا يستقون من الله وهو معهم يستقون من الناس ولا القول وهو معه الجز يبلتون ما لا يرطى من القول وكان الله بما يعملون محيطا وكان الله بما يعملون محيطا في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم ها أنتم هؤلاء جادلهم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا فمن يجادل الله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 وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به ومن يكسب خطيئة أو إثما بريئا فقد احتمل مفتانا وإثما مبينا ثم يرهبه بريئا فقد احتمل مفتانا وإثما مبينا ولولا فضل عليك ورحمته لهم الطائفة ولولا تضي الله عليك ورحمته لهم الطائفة لهم الطائفة وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ وَمَا يَحْمِلُونَكَ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لم تكن تعلم فضل الله عليك عظيما وكان فضل الله